وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآك وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نبدأ هذه الحلقات المباركة بإذن الله عز وجل جزا الله عز وجل خيرا كل من يعني ساعد فيها وحققها عن الإيمانيات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 إنما المسلم الذي أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإسلام كما قال في سورة اللمائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه أكملت أكملت راضيت المسلم الذي يؤمن بالله عز وجل يعني إيه يؤمن ما معنى الإيمان الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك تكون أنا مؤمن يعني مصدق بدون شك بدون ادنى شك يقين يعني انا مؤمن يعني مثلا الواحد يقولك انت انت مؤمن بان في شمس طلع وانا شايف الشمس اه طبعا مؤمن مؤمن يعني مصدق فالايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك دي بنلاقيها في صورة يوسف لما قالوا لابين وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما انت بمؤمن يعني انت مش هتحدقنا في كلامنا اللي احنا بنقوله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 بالأساس لكن اللي بيحرك العمل الظاهري هو النية اللي منجوه ولذلك الحكم بيبقى على النية النية مش العمل ممكن العمل يكون صالح وكويس لكن النية والقصد فيه ايه الله أعلم يعني اللي بيعمل كده بيعمل ايه زي يعني بيبغلها نقطة كده مدام نقطة ما عصلتش يعني لكن تدي معنى يعني زي ما بيقولوا واحد يعني كان يعني تاعب زوجته جدا جدا وقارفها في حياتها عرف الله ما يريك يعني وبعدين توفعه الله فلما مات راحت على القبر بتاعه وقعدت ده تبتي وتشوت وتقول ثم تبتي وتشوت فبيقولها يعني ايه الإخلاص ده قوي قوي يعني يعني كده يعني ده حتى كان تعبك وكان قارفك قالت لهم اه من اعرفه مانا ما جايله مخصوص لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الصحيح ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه فانا علشان نزيد عذابه ونزيد الارف اللي هو فيه يعني. ظاهر الفعل ده ايه انها بتعاية على زوجها وبتلت لكن نيتها ايه اه فانما الاعماله بالنيات وانما لكل مرئ ما نوى يعني ما قصد فالعبرة في الاسلام بالنية النية من جول هو القصد رقم واحد يقين بالقلب يقين, ب... يقين بالقلب من دوة يعني ولذلك اعنا بنشوف الاعمال كلها لا تقبل الا بهذه النية يعني مثلا انصورة الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتينا واثيرا انما نطعمكم ظاهر العمل كويس نطعم طعام على حب مسكينا ويتيما واثيرا لكن النية ايه انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وما العايزين من مين؟ إن مقراث من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يعني مش إحنا بنعمل العمل ومش عايزين منه أجر لا طبعا عندنا مثلا غلط لك اعمل على وقي المسأل اعمل الخير والمير بحر طب من اللي بيعمل خير والمير بحر ده تعمل خير وتعمل بحر؟ ليه تعمل بعض ليه؟ لا توقرات كنتش عايزه أطبعنا الثواجه يعني إذا كانش يعني عندك إنما الإنسان بيعمل خير وبيرضى يعني ينتظر لقاء هذا الخير الأجر والثواب من الله عز وجل ولذلك الله تبارك وتعالى في اول سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الكريم إذا اول قاعدة من قواعد الإيمان يقين بالقلب يقين ألبك من جوه فيه يقين اثنين إقرار باللسان انما اقول باللسان اقول انت مؤمن بايه انا مؤمن لا اله الا الله محمد رسول الله ده ايمان اه قول قلته خلاص بتعبر دي عنك في قلبك اه يبقى اقرار باللسان نقر نقول هذا الكلام ولذلك نقول ايه في هذا الكلام أشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بس معاك كلمة اشهد يعني أشهد يعني أشهد انت بتقول ان عندي قضية امم عندك شهود اه عندي شهود في القضية دي طب هات الشاهد الاول يقول لنا ما دام قلت كلمة شهود وكلمة شاهد يبقى فيها حاجتين من واحد العلم العلم بالقضية هو انت جاي انت جاي تخش في يعني انت متخيل واحد جاي يشهد في قضيبه والله هو الموضوع ايه بالظبط في القضيه ده مخلف خلاص يبقى انت جاهل بالامر ده لا ما ينفعش ما تشهد على يبقى رقم 1 العلم لازم تبقى عالم وعارف ايه الموضوع اثنين الدليل الدليل يجي انت بتقول الموضوع كذا كذا كذا كذا كذا كذا دليلك في ايه ايه الدليل بتاعك فين ها يبقى اللي بيشهد عنده حاجتين علم ودليل علم في سوره الكتاب كما سوره محمد صلى الله عليه وسلم فعلا انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فعلا ادي قضية العلم الشهود الشاهد على هذا الايمان زي ما حنشوف رقم 3 بقى العمل يبقى يقين بالقلب اقرار باللسان ثلاثة. تصديق بالعمل تصديق بالعمل يعني ايه اللي انت مؤمن بيه نفذه طبقه بالبلدي اعمله يبقى انت فعلا مؤمن باللي انت بتعمله يعني انا لو واحد فانا بقول انا جعان وجعان جدا جدا جدا فواحد جاب لي فرخة ومحمره جميلة وحلوة فاهم انا جعان طب الفرخه اهي طب ما تاكل لو والله اصل جعان جدا والاكل مقطع يا ابني ما تاكل ما هو الفرخه اهي والله اصل لا انت مش جعان بقى لو حاجه من الاثنين انت مش جعان يا دي مش فرخه يا جماعه لو لو انت جعان ودي فرخه فعلا ومحمره وجميله وكويسه طب ما تاكل انا مرة بقول كده لقيت واحد طلع لي قال لي لا ما انت رينا طالب مواجهش ان في ناس تطلع عشان حقيقة لازم يعني فقولت له امر بتكلم بعد الفطار يعني لو بعد الفطار وواحد <تصفيق> جعانه قدامه الاخر كما تأكل ايه اللي مع ابطلت يبقى لما نلاقي واحد دي يأكل بنهم فعلا اه فعلا كان جعان ايه, إيه اللي دل عرفت منه لو كان جعان ما بدأ يأكل فعلا من الاخر الموجودة وهكذا يبقى يقيم بالقلب اثنين اقرار باللسان ثلاثة تصديق بالعمل تصديق بالعمل دي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الإيمان التصديق اللي هو ايه العمل انك تعمل ولذلك لما نستعرض بعض الآيات تجد فيها هذا المعنى في سورة البقرة يقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربي ولكن القدرة من آمنه أدل إيمانه بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والفتاة والنبيين لغاية كده إيمان نظري يعني إيه يعني إيمان اللهذي يعني يعني أنا بقوله أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم اللي هي الإيمانيات الستة اللي هنتكلم عنها إن شاء الله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 وفعلا بعد كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مشي قال لهم تبعوا كده شوفوه راح فين فبصوا ما نقولوش ايه ده يا رسول الله فقال هذا جبريل فإن جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم بيعلمكم الدين فبيعمل نفسه نوع بيسأني وبعدين انا جاوبت عليه فصدق على كلامي فانت لما بتؤمن بالإيمانيات الستة دي بتقوله امنت بالله وملائكته وكسبيه ورسوليه لقوم بالاخرى والقدر شريه واخذ لكن بص الايات بعد كده قامت ايه بص الت ان اثنين ولكن الذي امر بالاله بالله وامر اخر مائكه الكتاب والنبيين ما و... وات ده آت المال ده اتى المال يعني واحد حاطه في جيبه طلع فلوس وبيديها واتى المال اه ده ايمان عملي بقى هو ده هو ده اللي بقصد الإيمان العملي واتى المال على حبه على حب الله او حب المال ذوي القربى واليتامى والمساكين واريد اليتامى وشتغلوا وفرقوا واحنا سالمين وسالمين في القبر اقام الصلاة اقام الصلاه يعني ايه يعني واحد بقى اتوضا وفتح الحنفيه وبيتوضا ببعض الوضوء وبعدين فرش المصميه وقف يصلي الله ده عمله اه ما هو ده ما هو ده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وقال اي العمل احب الى الله يا رسول الله بيسال عن ايه عن عمل اي العمل احب الى الله عمل اي العمل احب قال ايمان بالله ورسوله انا سالك عن عن العمل ايوه هو الناس اصلا من اسف كثير من الناس فاهمين ان الايمان ده حاجة كده بتقع تقول خلاص اه امنت بالله بس خلاص عايز مني ايه انا مؤمن بالله يا اخي انا مؤمن بالله حتى يعني النقطه الخطيره اللي يعني يا رب يكون فيه ان شاء الله مجال وموضحها نقطه الربوبية والالوهيه الربوبيه والالهيه بمعنى كثير من الناس مش بيفرقوا بين الاثنين دول يعني في ناس متخيله ان لما تقول انا مؤمن بالله وهو اللي خلقني وهو اللي بيرزقني بس خلاص تقول له طب بتصلي ولا ولا بركع فحلوفك منين من الحرام كله وحانسب البلد بس انا مؤمن بالله بقول لك ربنا هو اللي خلقني اعترف واقر بالله بايه بانه رب يعني خالق لكن لم يقر بالله بانه اله إله يعني معبود احنا عندنا كلمتين رب وإله رب رب يعني خالق يعني صاحب يعني مالك يعني مسيطر مهيمن متصرف إله يعني معبود معبود يعني مطاع مطاع يتسمع كلامه الله في القرآن بيقول على المشركين ولا انسئلتم من خلقهم خلقهم لا يقولون لله اه عارفين ربنا اللي خلق هسه قال لي مشرف انا اقول له الشمس مين اللي يطلعها ولا ربنا الارض مين اللي خلقها ربنا ومين ربنا ومين ملاد ربن؟ آه. لما تسمع كلام ربن؟ لا اه يبع اعترف لله بأنه رب ولم يقر لله بأنه إيه؟ إله إله يعني معبود معبود يعني مطاء ولذلك جاءت دعوة الرسل كلهم بإيه؟ بلا إله إلا الله وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله مش لا رب لأن كل الناس ما يعرفه إبليس نفسه مشرك اعترف لله بإن ربه آخر صورة صار قال يا إبليس ما منعك أنت تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ما سجدتش لآدم سجود تكريم ليه بص إبليس قال إيه قال أنا خلق منه على فكرة إبليس كانت له قال يا ربي سمحني وأنا غلطت فتتخلصت إنما بيبرر بأ بيفبرك غلط قال أنا خلق منه أنا خلق من آدم خلقتني خلقتني أنت خلقني أنا عارف خلقتني بالنار وخلقته وخلقته وانت خلق ادم برضو اه من طين طب عمال ايه اسمع كلام لا مش هاسمعك كلام بس انت خالق اه بس مش هاسمع كلامك ها والطين أقل, والطين اقل من النار والنار اعلى من الطين ازاي الاعلى يسجد للأدنى لازم الادنى يسجد للأعلى بان ذلك سوفينا هكذا رأيس ودخلنا فين؟ دخلنا في التبرير وفي الفزكة الكذابة ها طبق الله القائل ياسين أولا ميرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وأول ما يخاصم يخصم الله والعياذ بالله فنقطة الربوبية والألوهية دي مهمة جدا عشان انت بتقول انا مؤمن مؤمن بمين مؤمن بالله ايه كرب فقط كخالق فقط ولا خالق معبود ولا خالقه ومطيع سمع كلامه الله علي عنا مين الارض يقولون كده يقول لك احنا مؤمنين بالله والإسلام حلو والدين حلو والقرآن عظمة بس حطوهم عن رب ما ينفعش يحكم القرآن النهاردة دين ربنا ما يمشيش في حياتنا النهاردة انه ربنا ربنا حين والرسول حين وصلى الله عليه وسلم النبي حين والدين حين وكله حين ها؟ لكن ما ينفعش معكم دين النهاردة ما ينفعناش لكن هم حلوين هو ربنا اللي خالق نهو بيرزقنا وربنا ربنا ربنا اه ايه وحيده كده لا زي ابني قلقتني من الداري ما قلقته وممطي ولذلك ربنا يقول في صورة الأعراف ألا له خلق أجردو بيه والأمرو الألوهية الرب إله الخالق يعبد الخالق يتسمع كلامه ها ولذلك آخر سورة في القرآن سورة الناس كل أعود برب الناس ملك الناس ها؟ إله الناس رب ملك إله رب ملك إله, إله يعني معبول يتسمع كلامه فأنت بتقول انا مؤمن بالله تبارك وتعالى، آه، إيه؟ فين فين الإيمان الإيمان العملي فين؟ اللي إن هو أنا بقول الصور البقرة، رو. ولكن البر من امر بالله ومن الآخرة مالكة الكتاب والنبيين، وااا المال على حب دون قربة وليتم من، وأقام الصلاة رحت وضّه وصلّى، وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدهم. أنا. أنت بتكلم عن الإيمان أيوة ما هي دور الإيمان الإيمان العملي ما نفس الإطلاق بالإيمان نظرة عن إيمان عملي لا أو والمفروض بعهدين إذا عهد والصابرين جاء بها المفروض مرفوع بالو والنون يعني في اللغة بتقلي والصابرون المعطوف على مرفوع مرفوع لكن هنا والصابرين منصوبة على الاختصاص على الإختصاص أي أقصى الصابرين أقصى الصابرين ليه؟ لأن الله عز وجل جعل الصابرين مكانا يعني نحن نتكلم في الصبر لكن يعني في صورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب في صورة الأنعام من جاء بالحفنة فله عشر أمثاليها لا في الزمر هنا لا مش مع عشرة ولكن في البقرة برضو الله يضاعف لمن يشاء في قراءة الله يضاعف لمن يشاء لكن في صورة الزمر هنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني إيه بغير حساب؟ يعني يغرف لهم من الحسنات غرفها مش الوحدة مع عشر أو يغرف لهم من الحسنات غرفها ولذلك هنا الله عز وجل يقول والصابرين يعني أخص الصابرين يعني ما قالوا المنفونة بعهدين إذا عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس البأساء الفقر الضراء المرض حين البأس القتال في سبيل الله أولئك الذين بص صدقوا وأولئك هم المتقون صدقوا صدقوا في ايه هنا ولكن البر من؟ آمنة يعني صدقوا في ايمانهم مع الله امت لما برهنوا على هذا الايه؟ على هذا الايمان أولئك الذين صدقوا اللي برهنوا على هذا الايمان ان اتى المال على حبه وذو القرب وراء امسا الله وزكى وصموا وهو صبره وهكذا ولذلك مثلا سورة سورة البقرة برضو مستخرة آمن الرسول بما أنزل إليه من رب ها والمؤمنون كل آمن صدق عن يقين كل آمن بالله بالله وملائكته فيه أي وكتبه مم. ورسله وهو ربنا اللي قال لا نفرق بين أحد من الرسل لحن بنؤمن بالرسل كلهم لأن هو ربنا الأرفلهم لا مفرق بين أحد من الرسل وقالوا آه قص الإمام سمعنا سمعنا سمعنا إيه سمعنا لما أمر الله آمنوا زي سورة الأعراف ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ها فأمنا فأمنا إنا سمعنا منادي ينادي من قبل الله عز وجل آمنوا بربكم حاضر آمنا يبقى هنا بقى كل الامن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل يعني مش بنقول مرسل موقف عن الثاني لا وقم سمعنا ها كويس واطعنا اربط سمعنا اه وامنا ها واطعنا اطعنا يعني ايه يعني عملنا يعني نفذنا يعني اشتغلنا اهو ده الايمان العملي ده الايمان العملي وقالوا سمعنا وقطعنا بس وإحنا بنطيع وبنشتغل وبنعمل وبنعمل يعني هنغلق ما إحنا مش ملايك إحنا بشر غفرانك يا ربنا يبقى سمعنا يا رب أنت لما نعمل وإحنا بنعمل إن عملنا غلط وإحنا مع العمل اللي إحنا بنعمله الصح الصاحب عملنا حاجات غلط أو الشيطان ضحك علينا أو وسوس النفس باعتبارنا يعني بشر وآدمين يبقى رب سمعنا, سمعنا. واعف عنا واذا شكا قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا و اليك المصير تجد في سوره النساء كذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين امنوا انا عايز كل مسلم لما يسمع يا الذين امنوا نعم يا رب نعم للاسف احنا بنمررها كل واحد فينا يسمع يا الذين امنوا لا حد حد يوقفنا بقى ربنا بيقولوا يا الذين امنوا طب انت فين ما هنتم. انت من الذين امنوا الاول ولا ايه اذا كنت انت من الذين امنوا قول ايوه انا هنا اهو انا هو. يا ايوه الذين امانوا ايوه اامنوا طب هم امنوا اامنوا يعني يعني اثبوتوا اثبوتوا ناش قال الله السبات ده الاساس اثبوتوا لان الابرة ليست بمن سبق قال لابرته بمن سبق يعني ايه يعني ناس كتير كانت وناس هولا كده قالت انا كنت ده انا كنت مصلي كنت عارف ربنا ايه؟ وطبت ولا ايه؟ خطت تعمل حاجة غلطة ولا ايه؟ ومال انت فين دلوقت اه خلاص ده اصل اصل الدنيا ده اصل اصل اصل, أصل, أصل, أصل اه نسأل الله السبات نسأل الله السبات ولذلك يعني في الفتحة كل مرة بنقراها بنقول ايه؟ اهدنا الصراط طب المستقيم اهدنا يعني هنت لسه ما سابتش؟ لا ده انا مهجاتي الحمد لله ومال بقول رب اهدنا ليه؟ ابقنا اهدنا يعني ايه؟ يعني ابقنا يعني ثبتنا على الصلاة المستقيم لبات ما نوقع الله عارف زي ايه زي اللي طالع من بلد ورايح مثلا لمكان سطر. انت مش سايق من مكان لمكان ها انت طالع وقصدك توصل للمكان اللي انت رايح ده ف طيب امشي عدل في ادز كتير بتبقى يقول يمين وشمال وهنا وهنا انت ماشي على طول انت ماشي على طول انت ماشي على طول يا رب عدل يا رب عدل عدل عدل لغاية ما توصل ممكن تخش في بسكة غلط ممكن تمام عدل ما توصلش ممكن ممكن ممكن عشان تبني ربنا بقول يا ايوه الذين اامنوا ايوه رب اامنوا اثبتوا او في تفسير ثاني بيقول المؤمنون كلا ويكمنهم الله بالإنان يا ايوه الذين اامنوا اامنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتفاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن وبصر نزل لأنه نزل منجما على مدى ثلاثة وعشرين سنة مفرقا مش كله مرة واحدة والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل بس أنزل في الكتب السابقة عشان كابتنزل كلها مرة واحدة لكن القرآن نزل على مدى ثلاثة وعشرين سنة والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله ومن وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يكفر يعنيه وما هو الكفر اللي هو عكس الإيمان حنا فوقف عند هذا القبر في هذه الحلقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جاهلنا وأن ينفعنا بما علمنا ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا